ربنا وأدخلهم جنة ما التي وعدتهم وما صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تغ السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم.